عذاب اليم قال يا قوم إ ن ي لكم نذير مبين أ ن ا ع ب د و ا الله واتقوه و أ ط ي ع و ن يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخذكم إ ل ى اجل مسمى و ج ل الله إ ذ ا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا ف ر ا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 واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم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 الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولما دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إ ل ا تبارا الله Hello?